أَتَ نَكَ صَعَلَعَكِ بَيْهِ وَقَالَ إِِي بَر أُم مِنكُب نَكَ صَعَلَعَكِبَيهِ وَقَالَ إِ بَر أُم وَلَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَاطِلُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نُحِقُّ عَلَيْهِمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ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 ذَلِكَ بِمَا قََّمَةْ أَدكُم وَأَرَّ اللَّ لَسَبِذ وََِّ لَِّابيد كَدَ بِآالِ فِي الرَعَونَ وََّذينَ مِنْ قَابَلِهِم كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ